فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِ إذْ قَرَّ بَاقُ بَنَّ فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَكَ قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئم بسطت إلي يدك لتقط لي ما أنا ببافط، يدي إليك لأقط لك. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتُبَ عِثْمِي وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّاضِرِ وَذَلِكَ جَزَاءُ طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوارى سوءه اخيه قال يا ويلتاعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوارى سوءت اخي فاصبح من نادمين